دعاء جوشنا الكبير عن زين العابدين رضي زي الله عنه ونفعنا عن الله تعالى به بسم الله الرحمن الرحيم والله بما إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عليم يا, يا, يا عظيم يا حكيم يا قديم يا مقيم يا كريم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان تخلصنا من النار يا سبيل الصادات يا مجيد الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الغطيئات يا دافع الباية يا صامع الأصواة يا موطي المسوضات يا عالم السر والخفيات سبحانك يا الله لا إله إلا أنها الأمان الأمان خلصنا من النار يا خير الغافلين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الآكبين يا خير البادكين يا خير الحامدين يا خير الرازقين يا خير الفاضلين يا خير المسلمين سبحانك يا دايلاه لا أنت الأمان دماني خالصنا من النهر يا من له العدل والجمال يا من له الملك والجلال يا من له القوة والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو بينه حسم الثواب يا من هو إنه أم الكتاب يا من هو ينشد سحابة في قارب سبحانك يا لا إله إلا الأمل نمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا عنايم يا نان يا ذي الجان يا وفار يا برحان يا سطحان يا سوحان يا مستعان يا ذل مني والذين يا ذل أمة سبحانك يا لا إله إلا إنت لمن نمان خلصنا من النار يا من توضع كل شيء بعظمته يا من تستمع كل شيء بقوته يا من قاد كل شيء بملكه يا من دال كل شيء من مخافته يا من انشقت الجبال من يا من قامت السماوات بعمله يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا إلا أنت الأندماء خلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الوجايا يا مجزي العطاء يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاطع البنايا يا سامع الشكايا يا بلا عرف السرايا يا مضل القشاعات سبحانك يا لا إله إلا أنت أمان أمان خلص مناها يا ذا العمد والثناء يا ذا المجي والسائى يا ذا الفخ والبهاء يا ذا العهد والمتى يا ذا العطى والرطاي يا ذا المني والعطايا يا هذا الفضل يا هذا العزة يا من يا الفضل والأهالي سبحانك يا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا منها يا مانع يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جانع يا, واسع، يا سبحانك يا إله إلا أنت الأمان، الأمان، يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مخلوق، يا مالك كل مغلوق يا كاشر كل مقهول يا فارج كل مرحوم يا فارج كل مغموم يا ظاهر كل, كل مرحوم يا ناصر كل مخلوق يا ساتر كل معلوب، يا مجأ كل مغلوم سبحانك يا لا إله إله أدى دل من ذنبه خلصنا من يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مولسي عند وحشتي يا صاريمي عند فردة يا ولي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا قيافي عند اتقاري يا بلجي عند اعزدغاري يا معيني عند هزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك يا لا اله إلا أنت أمان لما خلصنا من النار. يا علام الغيوب يا غطار الدنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروبي يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا مبدل القلوب سبحانك يا يا لا اله الا انت لما من لما من. خلصنا من النار باسمك باسمائك يا جميل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا ملك سبحانك يا يا لا اله الا انت لما من لما من. خلصنا من النار يا دليل المتعالي غياث المستغلفين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا ملجأ العصين يا غافر المذنبين يا أمان الخائفين يا راغ من المساكين يا أنيس المستغشين يا مجينة تعوة المضطرين سبحانك يا إلهي لا, إله لا سلاماً من أمان خلصنا من النار يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والإمتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسلطان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبهان يا ذا العظمة والسطنان يا ذا العقب والمفوان يا ذا الوقبات والمستعال سبحانك يا Elah لا انت لمان لنها خلص ما يا من هو رب كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو فوق كل شيء؟ يا من هو قبل كل شيء؟ يا من هو بعد كل شيء؟ يا من هو أعلى كل شيء؟ يا من هو قادر كل شيء؟ يا من هو صانع كل شيء؟ يا من هو يقام يصنع كل شيء؟ سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من النار وأسألك بأسماءك يا من ميم يا مهيم يا مكوير يا مطقين يا مطين يا معبير يا مزين يا معظمه يا معظم يا محبين سبحانك يا لله ذا النعمان الأمان خلصنا من النار يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو على آله رحيم يا من هو لكل شيء عليم يا من هو المنجفاه حليم يا من هو من ترجع كريم يا من هو في مقاديه حكيم يا من هو في قلبه نظيف يا من هو في دمائه سبحانك يا لا لا لا أتلمى له خلصنا يا من لا يرجع إلا فضله يا من لا يخاف إلا عبده يا من لا يرجع إلا فضله يا من لا يخاف إلا عبده يا من لا يحظى إلا برهه يا من لا يسأل إلا عبده يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا تلطان إلا سلطانه يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على قضبه يا من أحارب كل شيء يعينه سبحانك يا لا إله إلا تلمان المنان خلصنا من النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الغم يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا رازق الطفل يا هو يا العهد يا عالم السر يا فائق الحب سبحانك يا لا لا لا تلامان لمن خلصنا من النار فأسألك يا يا علي يا وفي يا ولي يا غني يا ملي يا زكي يا ردي يا بدي يا خفي يا قوي سبحانك يا لا لا لا تلامان لمن خلصنا من النار يا من أظهر الجميلة يا من سترى للخفيه يا من لا يؤخذ بالجن يا من لا يؤخذ بالجريمة يا من لا تهتك يا من لا تهتيك يا من لا تهتيك السطرة يا عظيم العرب يا حسن التجاروز يا واسع البغفرة يا باسد اليدين الرحمة يا صاحب كل نجوة يا منتهى كل شقة سبحانك يا لا إله إلا تلحان الأمهال خلصنا من النار يا ذن يمتي السارقة يا ذر رحة الواسعة يا ذل حكمة البالعة يا ذل قدرة الكاملة يا ذل حجت الباطعة يا ذل كرامة الظاهرة يا ذل صفة العالية يا ذل عزة دائمة يا ذل قوة متينة يا ذل أمة سارقة سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من النار يا أحكم الحاكمين يا عادل العادلين يا صدق الصادقين يا أظهر الطاهرين يا أحسن الخالقي يا أسمع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الرحمين يا أشفع الشافعين سبحانك يا يا يا يا تلامان أمان خلصنا من النار يا رب السماوات يا جاعل الكلمات يا عالم الخفيات يا راحن العثرات يا ساتر العوارات يا كاشف الدريجات يا محي الأمواتي يا في الحسناتي يا منزِل البركاتي يا شديد النعماتي جعانك يا لا إله إلا إلَمَان لَمَان خلصنا من النار فأسلم يا مصدِر يا مقتَير يا مصدِر يا مقتير يا مطهر يا نذير يا يا, يا مؤخر يا لسِر من يا منذر يا مبشر يا متأثر يا لا إله إلا إلَمَان لَمَان خلصنا من النار يا رب البيت الحرامي يا رب الأشهر الحرامي يا رب المسجد الحرامي يا رب البلد الحرامي يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرامي يا رب الحِلِّ والحَرامِ يا رب النور والسلامِ يا رب التهيك والسلام يا رب الجلال والكرامِ سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من, من النار يا مادا من لا له، يا سنة من لا سنة له يا دخول من لا له يا غياث من لا غياث له يا حيرز ملا حيرز له يا فخر من لا فخر له. يا عز ملا عزم يا معيب ملا معيب يا نيس ملا نيس له يا ونيت سبحانك يا لا لا إلّا إنت لمن يا قائم يا دائم يا راحم يا عاكم يا عالم يا عاص يا قاسم يا سالم يا قابض يا ناسب سبحانك يا لا لا خلصنا من النار يا عاصب من استعصنه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مُشِدَّ من استرشده يا مُعينا من استعله يا مُؤثِّم من سوَّثه يا صيِّهَا من استصبَقه يا غافل من سافرَه سبحانك يا راي الحلال من الآن خلصنا من النار يا كليم صطحي يا عظيما يا كثير الخير يا قديم الفضل يا لطيف سنعي يا دائم اللطف يا نافس السر يا كاشف الضر يا هالك الملك يا قاطيا بالحق سبحانك يا علا يا لا إله إلا أنت من النار يا عزيز من لا يا عزيز المن لا, يا, عزيز من لا يا لطيف من لا غام يا رقيق لا ينام يا قائم لا يفوت يا حي لا يهوت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفع يا عالما لا يجفو يا صمد Roux لا يدعب يا قبيلا لا يُضعف سبحانك يا لا إله إليه أنتظر للأمان أجرنا من النار وأسعلك بإص يا راهد يا راجد يا شايل يا ماجد يا راشد يا باعث يا وارث يا طاق يا تابع يا حدي سبحانك يا لا إله إليه أنتظر للأمان أجرنا من النار يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا رحيم من كل رحيم، يا أحكم من كل حكيم، يا عالم من كل عالم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا عجل من كل جليل، يا عز من كل عزيز، يا الطفل من كل لطيف، سبحانك يا أهل آهل ثلا من نان أجلنا من النار يا من هو في آهده وفيهم. يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزته عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا ترمان الأمان أجرنا من النار يا من هو كل شيء موجود له يا من هو كل شيء كائن له، يا من هو كل شيء مبدون له، يا من هو كل شيء منيب له، يا من هو كل شيء خائف منه، يا من هو كل شيء سبي له، يا من هو كل شيء قايم به، يا من هو كل شيء خاش له، يا من هو كل شيء صائ كل إليه، يا من هو كل شيء هاد كل وجهه، سبحانك لا لا إله إلا أنت لمن لمن من النار. وأسألك يا يا كافي يا وافي يا شافي يا معافي يا عامي يا داعي يا راضي يا قوضي يا باقي يا حادي سبحانك يا لا إله إلا تلمان الأمهان أجرنا من النار يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مبسع إلا إليه يا من لا مالجأ إلا إليه يا من لا اتوكل إلا على يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا من جاء إلا إليه يا مللا يرغب إلا لي يا مللا يعبد إلا إياه يا يا حول ولا حول إلا سبحانك يا لا لا أجرنا من النار يا خير المحبين يا خير المطوبين يا خير الموقبين يا خير المسورين يا خير المقصورين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحونين يا خير المنزلين يا خير المستأسيين سبحانك يا لاهزا تلما أجرنا من النار يا من هو خلق خسواه يا من هو قد رفض يا من هو يكشف ملواه يا من هو يسمع النجوى يا من هو ينقي الأرقة يا من هو ينج الهلك يا من هو يشفي المرضى يا من هو مات وحيا يا من هو ضحك وحك يا من هو أصل هذا سبحانك يا اله الا اله الا انت لا تعبد إلا, إلا, الا انت اجيب دعاء منادى باسمك يا عطافي يا سات يا قاهر يا قاتم يا فاطر ويا شاطئ يا ذاكير ناظم الجراد سبحانك يا اله الا اله الا انت اماننا امان اجلنا من النار يا من هو في البحر الباهر سبيله يا من هو في افاق اعاده يا من هو في اعاده برهانك يا من هو في النمات قدرته يا من هو في القبور عزته يا من هو في قيامتي ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الإزال قطاره يا من هو في الجنة رحمته يا من هو في النار أذابه سبحانك يا لا إله إلا تلبن لما من النار يا من هو إليه يرهب الخائفون يا من هو إليه يفسع البذل نبول يا من هو إليه يفسع البذل نبول يا من هو إليه يقصد المنيبون يا من هو إليه يلجع الحاصون يا من هو إليه ينغب الزاهدون يا من هو فيه يضمع الخاطئون يا من هو يستأنس به المريدون يا من هو يستخير به المحسنون يا من هو عليه يتوكل المتوكلون يا من هو يسكن به الموقنون سبحانك يا لا الله Escube أنت لم نمان من النار يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيبي، يا من كل أضيبي، يا أعظم من كل عزيزي، يا أقوى من كل قويهم، يا أغنى من كل غني يا أجمل من كل جوالي، يا أرذل من كل رؤوف يا أرحم من كل رحيم، يا أجلب من كل جليلي. سبحانك يا لا لا لا أنت لمن أجرنا من النار وأسلمك بأسمائك يا قريب. يا رفيف يا حبيب يا مجيب يا حسيب يا طبيب يا مسيب يا خطيب يا دليل يا نبي سبحانك يا لا ادري ما لنا من النار يا غالب غير مغلوب يا صانع غير مصنوع يا خالق غير مخلوق يا مالك غير مملوك يا قاهر غير مقهور يا رافيا غير مرفوع يا حافظ غير محفوظ يا ناصر غير منصور يا شاهدا غير غالب يا قريب غير بعيد سبحانك يا لا اله الغلمان المام أجلنا من النار يا نور النور يا منقفر النور يا مصفر النور يا خالق النور يا مقتر النور يا, يا مت النور يا نور من قبل كل نور يا نور من بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور ليس مثله نور يا نور ليس مثله نور سبحانك يا لا اله الا انت ندامنا اجرنا من النار يا من عطاؤه شريف يا من فيعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه حقل يا من عذابه عدل يا من ذكره علم يا من انذره لذين سبحانك يا لا اله الا انت ندامنا اجرنا من النار أسألك بأسمائك يا سهل يا يسر يا نذير يا مفضل يا يا مسهل يا مسهل يا منزل يا حبيد يا مجمل يا كامل يا, يا لا اله الا انت اللهم اننا يا من يرى ولا يرى يا من تخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يته يا من يحي ولا يحي يا من يا من يجيب ولا يجار، يا من يقضي ولا يبغى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يقل له كف ونعت سبحانك يا لا لا لا أتلمان لما أجينا من النار يا نعم الحبيب يا نعم الطبيب يا نعم العسيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا نعم الحيسو يا نعم الوكيل يا نعم المبلاء يا نعم النصير سبحانك يا لا إله إلا أنت المال والأمان من النار يا سرور العارفين يا أنيس المريثين يا مريث المشتاقين يا حبيب التوابين يا رازق المقبين يا رجاء المذبين يا كاشف المكبوبين يا منفسا عن المغمونين يا مفرجا عن المحتونين يا إله الأولين والآخرين يا لا إله <سؤال> إلا <سؤال> أن受مان ومان أجبنا من النار يا رب الجنة والنار يا رب النبيين والأخيار يا رب الصديقين والأبرار يا رب الصغار والكبار يا رب العبوب والأثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحارة والققار يا رب العديد والأحرار يا رب إعلان والإصرار يا رب الليل والنهار سبحانك يا لا لا إله إلا أنت الآن الآن من النهى يا من لاحق في كل شيء حي يا من نفذ بكل شيء أصره يا من بلغ إلى كل شيء قدرته يا من لا يحصي عباده نعمائه يا من لا تبلغ خلاءه شكره يا من لا تدرك الأفهم وجماله يا من لا تنام أوهامه كنبو يا من يا من العظمة والكبرياء وليق يا من هيبة يا من هيبة السلطان بحاو يا من تعزى بعزى أقاو يا حانك يا عائلة لا تمان لمن جبنا من النار يا من له المثل يا من له المثل أعلى يا من له الصفات الأعلى يا من له الأخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له النار اللذى يا من له آيات الكبرى يا من له الأصنام والحسناء يا من كتب الحكم والخطا و يمن له سنوات العلى يمن له العرش الثرى سبحانك يا لا اله الا انت لم امن اجلنا من النار واسالك باسمائك يا عفو يا عفو يا قدوس يا, يا شكور يا صدور ويا رؤوف يا لطيف يا قدوس يا حجي يا قدوس سبحانك يا لا اله الا انت لم امن من النار يا من هو في السماء اعظمته يا من هو في الأرض آياته يا من هو في كل شيء دلائله يا من هو في البحار عجائله يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من هو في جبال خزائنه، يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء يدفه يا من يعرف الخلائق مدرته سبحانك يا لا اله الا انت اللهم لا من لا يا حبيب من لا حبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب يا مجيب من لا مجيب يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا شفيع من لا شفيع له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا غوث من لا له يا راحم من لا راحم له سبحانك يا لا إله الا انت اللهم لا أجلنا من النار يا كافي من استقفالي يا هادي من استهداه يا كفي من استكلاه يا داعي من استطاعه يا شافي من استشكاه يا قاضي من استوقضاه يا رؤني من استغناه يا أفوفي من استوفاه يا مكفي يا مصفي من استقواه يا ودي من استولاه سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمال أجلنا من النار وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا قاهر يا أطني يا خالق يا رازق يا صادق يا سادق يا سائق يا خالق سبحانك يا لا دا إله دانت الأمان لمان جدنا من النار يا من أقلب الليل والنهار يا من خلق أهب البات والنور يا من جعل الضل والحبول يا من صخر الشمس والقمر يا من خلق المرث والحياة يا من له خلقها والأمر يا من لم يتغدى صاحب ولا ولداً يا من لم يكن له شريك في البلك يا من لم يكن له ولي من الدل يا من له حول ولا قوة سبحانك يا إلهي لا إله إلا من ممان نجنا من النار يا من يعلم مراد الوالدين يا من تملك حباشه يا من يملك حواج الساهلين يا من يسمع آنيه من الباركين. يا من يرى الكالغايحين يا من يعلم الغابير الصامتين يا من يرى نظم النار دمين. يا من يقبل حذر التالبين يا من لا يصلع عمل المحسنين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبهد عن قلوب العارفين سبحانك يا لا إله إلا تلمان لأمان نجنا من النار يا دائم البقاء يا خافر القطاء يا سهام الدعاء يا واسع القطاء يا راقع السماء يا كاشف الملاء يا عظيم الثناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله لأنت لما المان نجنا من النار وأسلم كبيا سمائك يا غفار يا ستار يا قحار يا جعار يا صبار يا رزاق يا فتار يا علام يا وحاب يا تواب سبحانك يا لا إله لأنت لما نجنا من النار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وحفاني يا من عفظني وجلاني يا من وفقني وهداني يا من أعزني وأعلاني يا من أماتني وأحلاني يا من آنسني وأوارني سبحانك يا لا إله إلا ثمان لمن نجنا من النار يا من يحق الحق بكلماته يا من لا معقب لحكمه يا من لا رأى القضائه يا من يعول بين المرء وقلبه يا من يقبل التوبة من عبائه يا من لا تفرع الشفاعة إلا بإذنه يا من سماوات مطيات بيمينه يا من هو عالم طل عن سبيله يا من يسبح الرعب لحمله والملاكة من خيفته يا من يرسل الرياح بشأن بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا النار يا من جعل الأرض مهدا يا من جعل الجبال متحدا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل النيل باسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء هينا يا من جعل الأشياء زواجا يا من جعل النهار برصادها سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نتنا من النار وأسألك بأسمائك يا شفيع يا سنيع يا مفيع يا منيع يا بديع يا سنيع يا بشير يا نبي يا قدير يا مقتدر سبحانك يا نار يا جنة يا عذاب يا نار قبل كل شحي يا قبل كل حي يا بعد كل حجم يا عيد الذي لا يشبهه شيء يا الذي ليس كمثلك حي يا عيد الذي لا يشاركه حي. يا حجم الذي لا يحتاج إلا حجم يا حجم الذي يحيي الممتأة يا حجم الذي لا يموت سبحانك يا دا إلاك أنت لمان لمان نتنا من النار يا من له ذكر لا ينسى يا من له ذرم لا يطفى يا من له ثناء بلا يصى يا من له لعوت لا تغير يا من له نعمة يا من له نعم لا تعده يا من له ملك لا يزول يا من له جلال لا يتجف يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبتن يا من له كمال لا يدرك سبحانك يا لا اله الا انت لا نعب من النار يا رب العالمين يا مالك قلبي يا من يحب الصادق يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من, هو خيب يا من هو خير الناصر ii يا من هو خير الفاصل يا من هو خير الشاكر يا من هو عالم بالمفسدience سبحانك, يا لا الله للشرح ، نجل من النار وأسأل تجنony يا سوف يا مليboro يا معامل يا حفيظ يا معامل يا عميد يا مجيد يا مرجو يا مريض يا معامل سبحانك يا لا الله للشرح ، لما glطر 그 من النار يا من هو أحب بلا غيب يا من هو فاتل بلا يا من هو صمد بلا عيب يا من هو بيت بلا شف يا من هو رب بلا وزير يا من هو غني بلا حقر يا من هو سلطان بلا عزل يا من هو مالك بلا عجز يا من هو موجود بلا مثل سبحانك يا لا إله إلا أنت لا إله من النار يا من هو ذكره شافل لباكين يا من هو شكره ثمن للشاكرين يا من هو حمته فخر للحامين يا من هو طاعته نجاة للنطيعين يا من هو بابه نستوعن للطالبين يا من هو سبيله واضح للمؤمنين يا من هو آياته برهان للناضرين يا من هو كتابه تركة للمقيمين يا من هو عبده ملجأ للمذنبين يا من هو رحمته قريب للمحسنين سبحانك يا لا الله إلا أنت لمن لمن من النار يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من جل ثناؤه يا من لا إله غيره يا من تقدست أسماءه يا من يدور بقاءه يا من العظمة بحامه يا من يا ورداؤه يا من لا يحصى آناءه يا من لا يعد نعماءه سبحانك يا لا الله إلا أنت لمن لمن نجنا من النار، بس كبيس يا مريم يا مبين يا أمين يا مقيم يا متين يا شديد يا شديد يا مشيد يا عميم يا متين، سبحانك يا, يا لا لا لا تلامان لمان، نجدنا من النار، يا ذا العرش المجيد يا ذا الطول السديد يا ذا الفضل المشيد يا ذا الباطش الشديد يا ذا البات البعيد يا قريب غير بعيد، يا من هو المهي والعمي يا من هو على كل شيء شهيد. يا من هو ليس كمثله يا من هو ليس إلا من العبيد يا من هو أقرب إليه من حبل البلد لهذا يا لا إله إلا أن الآن نجنى من النار يا من لا شريك له ولا نزيره يا من لا شبيه له ولا نظيره يا من خالق يا من خالق الشمس والقمر من يا مرني السرائس الفقيري يا رازم الطفل الصغيري يا راحب الشيخ الكبيري يا عِسْمَةَ الله يا يا من هو عباده مصيب يا من هو في حوائج عباده يا من هو على كل شيء قديم سبحانك يا لا اله الا انت لما هبتنا من النار يا ذا الجود من يعم يا ذا الفضل والكرام يا ذا الباسم يا خالق والقلم باري يا باري الفلك يا باري البدن والنسل يا ملهم البرق والعجب يا كاشف يا هالمسيل والهمر يا من له البيت والحرم يا من تخلق الأشياء إن العدم سحرك يا لا إله إلا أنت لمن أمان نجنا من النار وأسلمك بأسمائك يا عادل يا قابل يا فاطر يا فاعل يا كافل يا جاعل يا كامل يا فاطر يا طالب يا رسلو سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن أمان نجنا من النار يا من أنا من حوله يا من أكرم طوله يا من عاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتبيله، يا من تبر بأنهيه، يا من تجاوز بحلمه، يا من أنا في علوه، يا من على في جلوه، سبحانك يا لا لا لا ثا الأمان لنا نتنا منا يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يخلق ما يشاء. يا من يفعل ما يشاء يا من يحتي من يشاء يا من يغل من يشاء يا من يغفر من يشاء يا من يعقل من يشاء يا من يتوب على من يشاء يا من يصارف في الأرحام كيف يشاء يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا للأمان الأمان ما من النار يا من لم يتغب صاربة وبلد يا من لا يشرك في عبده أحد يا من جعل لكل شيء قدرا يا من خلق كل شيء قدر يا من لم يزل رحيم يا جعل الملالكة غزل يا من جعل في السماء بروجة يا من جعل الأرض قرارا يا من جعل من الماء أشعر يا من أصدر كل شيء عدد يا من حاضر كل شيء عيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمام الأمام نجنا من النار، واسأل كم يا فاط، يا ريت، يا أحب، يا صلة، يا أنجل، يا عز، يا كله، يا حق، يا برو، يا بته، سبحانك يا لا إله إلا أنت لا مانع من نجنا من النار، يا يا معروف من أرثه، يا معروف من أذعه، يا مشكور من شكره، يا مذكورة من ذكره، يا محمود من حمله يا موجود من قدره يا مرسوف من وحبه يا محب من أحبه يا مرغوب من أراده يا مقصود من تنابه إليه سبحانك يا يا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنى للنار يا من لا ملك إلا, إلا يا من لا يخص إلا يا من لا يخص عباده هنائه يا من لا يخص عباده حناه. يا من لا تصب الخلائق وجهانه يا من لا يردك الأبصار كأيه يا من لا يبق الأفهام صفاته يا من لا ينال الأفكار كبرياءه يا من لا يحسن الإنسان بعوته يا من لا يعرؤ العباد قطائه يا من طهر في كل شيء من سبحانك يا لا إله إلا فلمان لما أجنا من يا حبيب المكاين يا سند التوكلين يا هادي المطلين يا ولي المؤمنين يا نيس الذاكري يا أقدر القادرين يا أبصر الناظرين، يا آلم العاليين يا مفسال في، يا أنصر الناصرين سبحانك يا لا يلا إلا تلأمان الأمان نجنى من النار وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا معقب يا معلم يا معطي يا مؤني يا محي يا مبدئ يا مضي يا منج يا محسن سبحانك يا لا إله إلا أمل الأمان نتنا إنها يا كافي بكل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيله في ملكه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقال كل شيء يا من أسيات راحته كل شيء يا من يبقى من يفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أمان الأمان نجنا من النار يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصف شو إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا يظلم إلا هو يا من لا يقلب القلب إلا هو يا من لا يخلق إلا هو يا من لا يقيم نعمة إلا هو يا من لا ينزل غير إله يا من لا يحيل أبدا إله يا من لا يفنى على التقيق إلا هو سبحانك يا لا إله الله أنت الأمان الأمان نجنا من النار ما أسألك يا كاشف يا فالد يا فاتح يا ناصر يا ظالم يا ظالم يا أنه يا ناهي يا رجايا نرتجاء يا عظيم الرجايا سبحانك يا لا إله إلا أتم الأمان. الأمان خلصنا من النار يا مهيم الكفؤ عفاؤه يا مهينا الغفائي يا كنز الفقرائي يا صاحب الغربائي يا نصر الأنيئي يا قاهر الأعدائي يا رافع السماي يا كاشفالائى يا أنس الأولياء يا حبيب الأطلاى يا إله الأغبياء سبحانك يا لا إله إلا أتم الأمان, الأمان. خلصنا من النار يا أول كل شيء وآخره يا إله كل شيء وصانعه يا رازق كل شيء وخالقه يا فاطر كل شيء وملكه يا قائل كل شيء وباسله يا مُؤدي كل شيء ونعيده يا مُستقبل كل شيء ومقتده يا مُربى كل شيء وعذبته يا مُكبر كل شيء ومحب له يا روح كل شيء ونيته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان والأمان خلصنا من الدار يا خير الذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحبوذ يا خير شاهد ومشكور يا خير داع ومدعو يا خير مجيب ومجاب يا خير نونيس وعليس يا, يا خير صاعب وجليس يا خير مقصود ومطلوب يا خير حبيب ومحبوب سبحانك جل لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلص من النار يا من هو لمن يعاه ويجهم يا من هو لمن أطاعه عبيد يا من هو لمن أحبه قريب يا من هو لمن أراده عليم يا من هو لمن رجال كريم يا من هو لمن الصاب حليم يا من هو في علمه حكيم يا من هو في عبده عظيم يا من هو في عظمته رحيم يا من هو في إحسانه قديم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمام الأمام خلصنا من النار وأسألك بي أسمائك يا مثبب يا مقرب يا معقب يا مقلب يا مقدب يا مرتب يا مريد يا, يا مذكر يا مكبب يا متكبب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمام الأمام خلصنا من النار يا من لا يشهده سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يغيه قول عن قول يا من لا يغلظه سؤال عن سؤال يا من لا يغيه للحرم الملحين يا من شرع بالإسلام صدور المؤمنين يا من أطار بذكره قلوب البحبتين يا, يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين يا من غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أمل أمل خلص من النار يا من هو إله سابق يا من هو باب صادق يا من هو لطف ظاهر يا من هو غارب يا من هو كتابه مكرم يا من هو قطاع كائن يا من هو قرآن مجيد يا من هو بكر قديم يا من هو فطر مقيم يا من هو عرش واعيم سبحانك يا لا إله إلا أمل أمل خلصنا من النار يا دائي يا رب الأرباب يا مفتحة الأبواب يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب يا مشبب الأسباب يا موتية Pearl يا م닝م الصواب يا منشي السعاب يا شديد العقاب يا سريع الحساب يا من له الآياته. يا من له الإيابه. يا غفور يا تواب سبحانك يا لا بلا إلا أنت الأمان الأمان. خلصنا من النار وَأَسَلْكَ بِأَسْمَائِكَ يا ربنا يا إلهينا يا سيدنا يا مبنانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قاترنا يا راسقنا يا دليلنا يا دليلنا يا مريثنا سبحانك يا لا لا يا... إلهينا الأمان الأمان خلصنا من النار اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجينا من النار وعافنا وعف عنا وأدخلنا الجنة ظهر أُتِكَ مع الابراء يعطِك يا مجيث لفضلك يا غفار وأسهمك بعق هذه الأسفار الكريمة الشريفة والصفات الجميلة اللطيفة أن تصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله حسب الله لا إله إلا الله شهد الله هو الله ما شاء الله الله ترامك الله تعالى الله توكلت على الله وسيكري الله وهو سميع العليم سبحانك يا لا إله إلا تدعم الأمان لا بصيتنا عليك أنت كما تليك على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك العجنة وأمثالك العرية وكلماتك الطامة أن تغطرني ولوالدي بل ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والمبعات أن ترحمنا رحمةً تغنينا بها الرحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حواهجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتخدم لنا السعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمداً صلى الله عليه وسلم لنا عنا ما هو أهله وبستحقه ما هو أهله وبستحقه وأن لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا فأن تعوصنا بعينك الذي لا تنام وتحفظنا برؤك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن كل عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزبزلة الأرض وذكت الجبال من خشته وآفة الطارون والوباء وعين السوري ووجع الجوارح وسائل الآفاتي وتحفظنا من كل شر والسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحم الراهن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جاهيم والحمد لله رب العالمين